ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم, أعمالهم زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخرتهم الاخسرون وإنك قال القران من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لأهله اني انست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم, أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقعصاك فلما رأها تهتزك أنها جان وَلَا مدبرا وَلَمْ يُعَقِبَ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم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 وحشر لسليمان جنوده من الجن وَالْإِنسِ والطير فهم يوزعون حتى إِذَا أَتَوْا على واد النمل قالت نَمْلَةٌ هي يا أَيُّهَا النمل دخلوا مساكنكم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 وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَغُورُ أَصَدَقْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ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 قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون واني موسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين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 ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى ان يكون رادف لكم بعض الذي تستعجلون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 فكبت وجوههم في النار هل تجسون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن رَبَّ رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء